إذا كانت الأعمال لا توافق الاعتقاد إذا كان لا يجري في سلوكه على وفق عقيدته هذا لا يؤثر في عقيدته لا يؤثر في عقيدته بمعنى ويؤثر فيها بمعنى يعني من حيث إنك موحد العقيدة لا تتأثر لو أن إنسانا عاصى الله سبحانه في أمر كذب مثلا أو اغتاب أو ضرب صبيا ولده مثلا أكثر من المقدار المأذون فيه شرعا فحينئذ يكون قد عصى الله العاصي وردت روايات لا يزني الزامي حين يزني وهو مؤمن وهذه الرواية موجودة عندهم وموجودة عندنا أيضا بنفس المضمون وهذه الروايات لا بد من حملها على غير ظاهرها بأن يكون المقصود أنه لا يزني وهو مؤمن أي الإيمان التام الإيمان الذي يكون المؤمن يوافق عمله عقيدته هذا هو المنفي فالإنسان إذا لم يكن سلوكه موافقا لاعتقاده فلا يخرج عن العقيدة وهو يبقى مشمولا لما دل على أنه موعود بالجنة وأنه آمن من الخلود في النار وأنه ممن تناله الشفاعة مثلا إذا توفرت بقية شروط الشفاعة وامثال ذلك ولكنه لا يكون موحدا التوحيد التام فإن التوحيد له مراتب التوحيد التام هو التوحيد الذي يقتضي الجري على وفقه الذي يقتضي الطاعة وترك المعصية